جلل مهاد جل اليمن وين الرجال الصادقين عدد مداد أبي عدن ندحر جيوش الكافرين جل جل اليمن الرجال الصادقين ندحر جيوش الكافرين يقسم سام متنا يقسم لأقصان الحزين. لبيك يا القدس الثمين وبراجهم تسقط عالا هذا هو النصر المبين والتار في بارس لمن نثار لصارقنا الامين من أرض آبيا لعدن نشفي صدور المؤمنين النار ما الفتن والعاقبه للمتقين ذا جزاء أهل الوثن والله خير الماكرين لو بالطواير والسفن لو تشهد الناس اجمعين نعلم من الباطن بان لن تمنوا طول السنين لن تمنوا طول السنين يا شيخ الله لك في نسف الظالمين يا الله بالشاصة التحين من العالمين لن نقبل مشرك ولن نقبل بكل الخائنين بفتح ما من عدان يا ربي